122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألف لام را 124. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 124. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون 125. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين 126. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا 116. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 117. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 118. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به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 ما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها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 117. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 118. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وَرْسَ الْ النَّرْردَا حَلَ وَاقِحَ فَأَن زَلن مِنَ السَّمِمَاأَ فَأَسقَنَكُمُ فَأسْقَنَاكُمُوه وَمَاأَ تُمْ لَهُ بِخازِنين وَإَِّا لَلَحْنُ نُحيِي وَنُميتُ وَلَحنُ الْوَالِثُ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 114. صلصال من حمأ مسنون 115. قال فاخرج منها فإنك رجيم 116. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 117. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 124. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 125. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 126. إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صِاقٌ عَلَّ مُسْتَقم إِ عبَاد لَْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلطانٌ إِللاا مَن التَّبَكَ مِنَ الغَاوين وَإِ جَهَنَّ مَ لََوْعدُهُم لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُبَشِّرُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 119. وأن عذابي هو العذاب الأليم 110. ونبئهم عن ضيف إبراهيم 111. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون 112. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.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 129. قال فما خطبكم أيها المرسلون 120. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 121. إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا 124. فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون 125. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 126. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهُمْ أُلَٰئِكَ قُطُوعٌ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 124. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 125. لعمرك إنهم لفي سفرتهم يعمهون 126. فأخذتهم مشرقين فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاكِنَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَذِي سَبِيلٍ 119. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 110. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين 111. ولقد كذب أصحاب الحجر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 119. وما خلقنا السماوات والأرض وما إِلَّا إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق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 122. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم 123. فوربك لنسألنهم أجمعين 124. عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين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 وَاْعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليقين.